اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يأمنون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُحَجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمُعَذَّبُونَ فَاحْضَرْهُمْ قَاسَ لَهُمُ اللَّهُ ضَرًّا لَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَئِنْ أَنْتُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَنُؤْمِنَنَّ وَإِنْ كُنْتُمْ مُكَذِّبِينَ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 يقولون لا إخرجنا إلى المدينة إلا يخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة والرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.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 ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤثر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون